Love الذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن مستوى تَعَالَى العوش وَسِعَ الشمس شَيْءٍ لفضيله الدكتور إِنَّ في ذلك لآيات لقوم يعقل uh yeah. الذين انجلوا للي شركا اخلقوا كخلقي That's how you <laughs> say <how it's> <laughs> <how it's> <laughs> You'll see. انما يتذكر اولو الالباب الله الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون